لن يستطع منكم طولا أن ينفع المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم تارني نورك و نورك و نورك في مرصاد الليل المتاهات و متاهات أبدان ترى و تسمع نسيمتين بسم الله الرحمن الرحيم فأنتم لله راجعون ما عليكم من باطل لا ندانكم وكانتم